صوت القير للانتاج الصوتي تقدم لكم يا قدير فطرنا ان جنودنا فتحينا من حماص ما لهبوا في العادي يا بشائر أسمعينا عن جنود حارسينا إحما نحن في الأعادي مغدمينا يا بشائر أسمعينا عن جنود حارسينا إحما نحن في الأعادي مغدمين عن شباب عن رجال للجنان باحثين فيهم الإغدام حار تدمر الكفر الأعين عن شباب عن رجال للجنان باحثين فيهم الإغدام حار تدمر الكفر الأعين بسبيل الله قاموا ينسرون المؤمنين قدتوا الأبطال حقا يرعبون الماكرين, الماكرين في سبيل الله قاموا ينسرون المؤمنين قادة الأبطال حقا يرعبون الماكرين بأسهم في كل حرب كم أذل المشركين لا يخافون المنايا ذلها هم ثابتين بأسهم في كل حرب كم أذل المشركين لا يخافون المنايا لَلَّا هُمْ ثَبِتِينَا كَيَعُوا الْرَّهِمَنَ عَهْدًا أن يبيض الخائنين أن يقيموا الشرع عدلا حكما في العالمين كَيَعُوا الْرَّهِمَنَ عَهْدًا أن يبيض الخائنين أن يقيموا الشرع عدلا حكما في العالمين فذية اليامان بشرا نصرنا آت مبينا فإلى الأقصى سنمضي منك جند قدمونا فذية اليامان بشرا نصرنا آت مبينا فإلى الأقصى سنمضي منك جند قدمونا مم. يا بشائر أسمعينا أسمعين عن جنود حارسين في حما السومال نحن في الأعادي مغدمين بشائر أسمعين عن جنود حارسين في حما السومال نحن في الأعادي مغدمين